بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبارين ترميهم بحجارة من في الدين فجعلهم كعص مكؤ